سلوا ا ل أ ح ز ا ب كيف الله بالخسران أ خ ز ا ه ا سلوا ل ي ر م و ك أ و حطين كم جالت مطاياها سلوا بالخسران الأحزاب الله سلوا كيف أخزاها ليرموك سلوك او حطين كم جالت مطاياها سلوا روما وقيصرها سلوا فرسا و ك س ر ه ا سلوهم كيف صولتنا إ ذ ا انطلقت سراياها باننا ن ه ا و ساده الدنيا بتوحيد حكمناها ونحن اليوم قادتها ومبناها ومعناها أعدنا عزة أقمناها بنيناها بأسياف مخضبة ركزناها عدنا عزة الماضي الجل ركزناها مخضبة بأسياف في على الجله اقمناها ب ن ي ن ا ه ا باسياف م خ ط ب ة ركزناها, ركزناها سلوا الاحزاب كيف الله بالخسران أ خ ز ا ه ا سلوا ل ي ر م و ك